يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقون ذلك يوم إذير يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم مبدوها وبنينا شهودا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 البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابا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 المتابعين المؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا؟ وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا؟ بهذا مثل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر كلا والقمر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 تاصح فا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما وشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة